شريكون ام من خلق السماوات والأرض وانزل لكم, وأنزل لكم من السماء ماء رَتْنَا بِهِ فَأَمَّا بَتْنَا بِهِ حَدائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تَنْتُبُ شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَعَ ٱللَّهِ هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّنْ اضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإلههم الله قل إِن ما تلكرون؟ أم يهديكم في ظلمات البر والبحر؟ وَمَن يُرْسِلُ الرياحَ بُشْرًا بِأَيَدِ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ اللَّهِ تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم, ومن يرزقكم من السماء مع الله قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون صدق الله العظيم